هبلين سجل بها بها فوز البرازيل في الدوره وقف حارس المرمى يبي مسكها بيده ومرتش شبه صاروخ من بطن فنتورا ولا حارس المرمى مثلي قدار يحميه تجي هالكوار من ضار بات الرجلي ماسحورا لعبي وليفيل لعب كورة ضربها بلي سجل بها فاز على في فنتورا لعبي وليفيل لعب كورة ضربها بلي سجل بها فوز البرازيل في الدورة وصفق لها الجمهور يبليه عاش بله وعشرين الف اللي خذول البطل صوره وهذا يعيش له وهذا وقاف يدعيه ومليون متفرج من الناس جمهوره لعبوا ولفلا لعب كره ضربها بليه Sjel beha, Fozal Barazi lief het dra. Laat Billy vliegen, koraan وله في جميع العالم اخبار مذكوره ويكفيه بس اسمه اللي ما يكفيه ومعروف بين الناس في كل معموره لعب بيه ولي فينا كورة ضربها بلي سجل بها فوز قلب في الدورات لعب بيه ولي فينا كره ضربها بلي سجل بها فوز البرازيل في الدورة قالوا لي اذكر لك لوعي بغير بليه وانا خايف ان كل نيارا نقص في دورة وهذا نحبه فن وادي واذا نغليه ولي في العراب يا عالم ابطال مشهوره لعبي ولي في نعب كورة ضربها بليه سجل بها فوز البرازيل في الدوره لعب بي في لعب كره ضربها بله Koerah, drab haar blij, sjoel beha, voza, Barazi li fi de